أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعز من انكسر غنديه وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره عشان جل. كذا في حدث القادة الله عز وجل الأثر القدسي وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض أطبقت السماع على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا الجبال تذككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء وعزتي وجلالي تكملت الأثر ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكله لي وراح للشيخ عادل ورسائل وشيخ ما تردون من تحولني عليه وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير وبثت كل شكوى على الأرض وما صار شيء الدليء شاهد هل هذا القرآن هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله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 وانت قلت النمله هذه انا الان موجود اذا تبين تستعينين بي انا حسبك اكفيك والنمل هذا اللي حمت وعدينها حتى تثبت أنت ايمان هذه النمله فيك هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون يقربون والله هذا المشهد في القران اكثر من يوصف فعشان الله يختبر ولله مثلا اعلى ايمانك انت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 ايمان هذه النمله خل هذا اللي يقربون عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من ما طلب من ابراهيم انه يعني يؤمن فيه ثم اول ما اشعلوا النار طفاها الله عز وجل لا اشعلوا النار يقربون ثم مسكوا ابراهيم يقربون إيمان ما تزعزع ثم ربطوه وكبلوه ووضعوه في منجنيق ويشوف النار قدامه الان يعني ما فيه يعني آه. ثم ما الله سبحانه وتعالى انجاه الان أُلقي في النار وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء بـ بـ على صورتها عليه السلام ستمائة جناح تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق تخيل يجيك واحد بها وقال ويقال لك من حاجة يا إبراهيم تبغى بطرف جناح أطف فيهم هم ونارهم هو اجتثت سبع قرى لقوم لوط اجتثتها فاجعلنا عليها بطرف جناح من ستمائة يعني مو هو بخمثمئة وتسع وتسعين شاغرة خمثمئة وتسع وتسعين وبعد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 فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لاجل هذا اول ما القى ابراهيم النار برد وطلع منها من من الذي يتكلم معه عازر والد ابراهيم اول ما راى ابراهيم طلع بين اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء وطلع منها ابراهيم ولا في شيء قال نعم الرب ربك يا ابراهيم اذ انجاك إيه والله نعم بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكيل ليش تقولها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 لكن من هو شيخ اللي يقول الكلام هذا ويسويه هي هي القضية هنا ولا الـ الـ الـ الـ الـ اليوم أقرأها والله في في الجامعة أقول سبحان الله في صورة الكهف يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال يعني 13 عمرهم سنة وطالعين شف, شف أغنية هم أول ما أطلعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 ما حد يدخل عليهم هم نايمين الله عظيم يقول أنا بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينمون واللي يقدر يجيهم يجيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضربنا على آذانهم شوف وإنه مشكلة عندنا يا شيخ عادل إن نجي نقول يا رب مثلاً وعفني هالقضية أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها يا أخي إنتش دخلك طريقة هذه، إن طلبت أبغى هالأمر ما هي شغلك، شغل الله يا سلام،, سلام. ما القضية ما هي وهذا مشكلتنا الحين يا يا أما ما توكلنا على الله ولا قلنا بنتوكل على الله بس أنا ما نبغاها كذا يا رب أنا نبغاها تصير كذا أجل أنت يعني ما عدت فقيرا أنت غيجة، سوهانت بنفسك كيفك؟ أي نعم عشان كذا، ما معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح أنا قاعد أسعى وأقدم ووظيفة وسوي و... لكن ما أنذل أحد قدمت صح الوظيفة لك قدمت معرضي عندك لكن والله ما تعلقت فيك وادري انك مسكين انت اذا ما امرك ربي ما ما بيمشيه يعني 13 معرض يقدمون يقبل منها اثنين والله والله ان اثنين دولي والله اني يوقع لك عقد ولا ترقيه في الارض حتى ياذن فيها الملك اللي في السماء والله فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على اذانهم يعني المفروض تكومهم اكثر تقول نمون وانتبهوا خل واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاء يعلمكم لا هيقول الله نومكم كله يعجعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقولنا بس. البشرية وكيف يعني نايمين على قد ما حط لكم واحد الباب لجاء قومكم لا اللي عافظهم رب العالمين لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا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 وهي ويوجه لكم من أمركم مرفقا وترش الشمس بدأت ومن وشرت الرحمة إن وين نشرت الرحمة في بيوتنا من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك والأهلي ها وهيء لنا من أمرنا مرفقا فلما نشر في الكهف لن آخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجزء شيء خو ترى الشمس أنت لو تبى تتناول على ناس في الكهف بيجي من لمبة سراج هذه <تصفيق> الشمس إيه نبتقرت للبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف, كشاف. لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذاته صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها لا إله إلا الله الكهف هذا في الجبل له معيه خاصة في واحد أمرها تفعل الشيء لا إله إلا الله فقال الله عز تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت رعاية خاصة تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ضايع يدور مرشدين من الفقره دولي ما حد قال لك لا تشاور ولا تستخير لكن قلبك وين وكل واحد يعرف نفسه يعني قلبك هو اول من اول ما تجيك مصيبه شرع انت أول ما تجيك جاك خبر الان في مشكله في حادث من اول واحد الواجب لله عز وجل أيوة لكن هل هذا هو الواقع لا.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 لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى أحسن منك في إيش هذا السؤال نجاوب من القرآن في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي إختلاف ين ين يعني القضية مو قضية أجساد وعيقات أجساد حاضر القضية قضية قلبك هذا وينه لأن قد تكون مقعد القضية عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل أجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحرك واحد لكن, لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان ولكن ينظر إلى قلوبكم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 عشان كذا هذا أجل مع الاسف الشيخ بن حسين وصراحه يا اخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات عشان كذا الله عز وجل مو كلنا لأن في الجملة في سنت الله عز وجل يقول أكثر إذا الناس اذا كان هذه مصائب وغصب علينا واحنا للناس ايش يقول في الشهوات اللي بين ايدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه الا الله عز وجل عشان كذا هذا يحتاج لقلب عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لي الله يحفظك يحفظ الله تاجد الثجاحك لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف أصحاب الكهف ولا ولا, ولا اللي يلحقونهم اللي الحقون هنا وجهة نظري في إذا إذا كان هناك يعني نتيجة؟ <مم> شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها؟ قال لو اطلعت عليهم شفت كيف؟ من اللي خايف الحين؟ شوف يعني أنت لا تتصور بعقلك الصغير أنت تائج هذا عقل وقدرت الصح. الله إيه نعم هذا العقل الصغير الفقير صح. للناس أما الفقير لا عزلي أعلم أنك ما في عندك شيء.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 ولا ملأته وفي قراءة لملأته منهم رعبه فص الله قادر يخلي كل اللي أنت خايف منهم يخافون منك لكن أنت وين تعلقت فيه؟ يتعلقت بشرم بشاكواك بالطول وامقضيتك بالطول والله ما بتحصلها. <صصيح> أعود بالله من الشيطان الرجيم.